ثمانية استمع إلى الجمل الآتية وأعدها قد تأخرت علي أن أذهب علينا أن ننظف الحديقة عليك أن تدرس من أجل الامتحان عليهم أن يمارسوا الرياضة